بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه أجوه يومئذ 124. ضاحكة مستبشرة 125. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة